لي وجود ما la عين دناي سي لا عين دناي سي لا عين عشلون لو طيفة تراوالي ظلام الليل وين الخوف لو سيفة عن عيوني يرد الويل عن عيوني يرد الويل يا موت ما مت في مساتي في السبي عند النهر بالخيمه راتي لولا نشو لولا نشو بسهمك في عينه انمتهن بالذل في هيش عاماتي وراح راح الشام بس طيف في عن نار كرتي ومثل جفوف تسترني دمعي بمصرعك تغسير دمعي بمصرعك تغسير عمود شق رأس الثاني ماه في كربلا أركاني يا كافلي لكن على أوفيت يا عزي من هالإخوان يا عباس إنت إنت رغم الصار على راسي الوفائك لي صبري المنذبح أحلام على مهد النبي إسماعي على مهد النبي إسماعي عباس السلام وما غبت عن عففي مغامتي الاشجان في احداقي تفق في نار من الأشواق من غمومي لو انت ويان ولا هب علي اتمي تمنى تاخذني الموت ولا عنك لطيبا نشيء ولا عنك لطيبا نشيء لو عباس لي موجود ما اجمعت علي, علي الخير لا اسم العدا صديق scorn on the band